تخذون من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضر و وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتَهُ وَلَا حَيَاتَهُ وَلَا نُشُورَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهَا ذَٰلِلَ إِفْكُنِ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ أَخَرُونَ فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أن سَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَقَالُوا مَا لِهَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى اليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون ان تت تبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا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 وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانٌ ضَيْقٌ مُقْرَنٍ دَعَوْهُنَّ أَلِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُ الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَدَعُوْ ثُبُورًا كَثِيرًا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 فِكَا وَعْدَمَ مَسؤولا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ فَيَقُولُ أأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّو السَّبِيلِ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن تخذ من دونك من أولياء ولكن, ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا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 لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا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 من ثورا اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشق فق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يوم إذين الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعظ وقد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا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 وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا, وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأص حابر رس وقرونا بين ذلك كثيرة وكلن ضربنا له الأمثال وكلن تبرنا تتبيرة. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن تَتَّخِذُونَكَ إِلَٰهًا وَأَذَا ٱلَّذِى بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَن آلِهَتِنَا لَوْلَا أن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 وأنزلنا من السماء ماء أنطهورا لنحيي به بلدة ميتة، بِهِ بلدة ميتا وَلَقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا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 الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسال به خبيرا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 كرأ أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم جدا وقيامة، والذين يقولون رب نصرف عننا عذاب جهنم، إن عذابها كان غرما إنها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 يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وأمن, إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك وقدروا الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فَإِنَّهُ يتوب إلى الله متابا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 والذين يقولون ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلق قون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبغ بكم رب في لولا دعاءكم فقد كذبتون فسوف يكون لزاما.